هناك دعا ذكري يا ربه هناك دعا ذكري يا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية قائده انك سميع الدعاء انك سميع الدعاء فنادت ملائكته وهو قائم يصلي في محرابه يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأته عاكر قال رب أنا يكون لي غلام وقد قال كذلك قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر بك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار والكر بك كثيرا وتسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفات وطهرت وإن قالت الملائكة كان عيام إن الله اصطفات وطهرت اصطفات وطهرت واصطفات على نساء العالم امين استفاتي و ا رضي واستفاتي يا مريم خنطي لربك واسجدي واركعي مع الركعين يا مريم خنطي لربك واسجدي ذِكْرُ وَقْتِ مَا عُرِضَتْ عَيْنُ ذَلِكَ من وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَتَفَلَّمُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ تَرَى غَيْرَ إِذْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يبشرك بكلمة منه قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر في الكلمة من اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في دنيا والآخرة ومن المقربين اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن